مدلولة و تصحي هاي تستحيش مني الظلمة و تنين وذيج حي لجمعتي في وتشغايدو مع عبد الله ابي لعلك تيجي يجيلها ما درص يا حنين جروحنا من حياه ترى للخايب لا عاشت والعيون جناب و احنا بلا حياه وانكيل عيني بس ترمي اشواعي عدنا listernal hatta No, Hashi, mo na jaha so veznji والجاريه حق الصيل حابيل يردن ديوان وبلاني من الشمس واسمو طويل هواء وانا يا رب يطويني احنا مني مصير نبيتي الوحي بالحاجي حتى وياها ليست سمعت اهل الكوف وصوت يصع حي فما تدري العيده ميسري خيام تشوف علي تشوفه شافيت وسمعتني اهلكم فاعلى الهزيل وهدي بحبيل ما اجت ahno mi je tala da čimný, koru Kelije pod misli če sačtiti da žemi Ja Ali, tmashi